غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنساء وَتَوَرَّزَقْنَاهُمْ مِنَ الْطِّيَبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَهَتَّنَاهُمْ بَيْنَتِ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 وقيل اليوم نسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومؤاكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا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 wa huwa al hakim Allahu akbar Allah